بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول إمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي رحمه الله تعالى يقول في كتابه الإيمان قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن حبة العرني أنه قال كنا مع سلمان رضي الله عنه وقد صاففنا العدو فقال هؤلاء المؤمنون وهؤلاء المنافقون وهؤلاء المشركون فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين ويؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وآله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الأثر الذي رواه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه يتعلق بمسألة سبق بيانها وذكر عقيدة أهل السنة والجماعة فيها ومنهجهم في تقريرها ألا وهي مسألة الاستثناء في الإيمان وعرفنا فيما سبق أن الإيمان قد يطلق ويراد به كماله وتمامه وقد يطلق ويراد به أصله فتارة يطلق ويراد به الايمان المطلق وتارة يطلق ويراد به مطلق الايمان فاذا اريد الاول فان الاستثناء لا بد منه لان العبد يعلم من نفسه تقصيرا في الاعمال والطاعات ولا يدري ايضا عن اعماله هي متقبلة او لا فلا يزكي نفسه بهذه الكلمة وقد قال الله تعالى فلا تزكوا انفسكم ولهذا مضت السنة لدى السلف رحمهم الله تعالى بان يستثنوا في الايمان فيقول القائل منهم انا مؤمن ارجو او انا مؤمن ان شاء الله او امنت بالله وملائكته ونحو ذلك من الصيغة التي مر معنا اشارة الى بعضها واذا اريد بالايمان اصل الايمان فهذا ليس فيه استثناء بمعنى ان العبد يعلم نفسه انه من اهل هذا الدين وانه ممن ارتضى الايمان دينا فدخل فيه فاصل الايمان اذا قصد هذا الاستثناء فيه وهذا الاثر المروي عن سلمان يحمل على هذا انصح عنه وله نظائر سبق ان مر معنا بعض بعضها وهذا الاثر يرويه حبه ابن جوين العرني وهو صدوق له اغلاط يقول كنا مع سلمان وقد صافتنا العدو فقال هؤلاء المؤمنون وهؤلاء المنافقون وهؤلاء المشركون فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين ويؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين إذا كان المراد بالإشارة هنا من حيث الإجمال لا أنها إشارة إلى معينين فلا إشكال أما إذا كانت الإشارة إلى معينين فسيأتي معنا في الأثر عن بكر بن عبد الله المزني أنه لا يستطيع أن يجزم لمن عرف بالصلاح بالإيمان. ولا ايضا يستطيع ان يجزم لمن عرف منه فسق وانحراب بالنفاق لكننا نرجو لمحسننا ونخشى على مسيئنا اما اذا كان هذا من حيث الاطلاق دون التعيين فالناس بعد ظهور الايمان اصبحوا اقساما ثلاثة مؤمن ومنافق وكافر مشرك فإذا كانت الإشارة هنا إلى العموم على وجه الإطلاق فلا إشكال و إطلاق الوصف بالمؤمنين بهذه الصفة لا إشكال فيه أيضا مثل ما يخاطب الناس في الخطب العامة والمواعظ يا أيها الذين آمنوا أيها المؤمنون هذا لا تزكية فيه وليس داخلا في النهي فهذا الأثر ان صح يحمل على أن المراد به أصل الإيمان وأنه من باب الاطلاق العام والإسناد فيه حبة ابن جوين العرني وهو صدوق له أغلاط نعم معنى فينصر الله المنافقين قوله فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الأثر إن صح المراد به عظم أثر دعاء المؤمنين في النصر هذا من جهة ومن جهة ثانية أن الله سبحانه وتعالى قد يؤيد الدين بالرجل الفاجر قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر لا يلزم من كون الشخص يبل بلاء حسنا في مجابهة الأعداء أن يكون مؤمنا كامل الإيمان وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي للصحابة مثالا من ذلك لما ذكروا له رجلا أبلى بلاء عظيما في قتال العدو فقال النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال هو في النار فكون الشخص أبلى في القتال والنكاية في العدو ليس كافيا وحده بالشهادة له بالإيمان أو الجزم له بالشهادة في سبيل الله ولهذا جاء في الآثار النهي عن أن يقال فلان شهيد لأن هذه تزكية ولا يجزم لأن الشهادة إنما تكون في حق من قتل في سبيل الله وفي سبيل الله هذه في قلب المقاتل لا يدري بها الإنسان ففي مثل هذا المقام يقال نحسبه من الشهداء أو نرجو أن يكون من السهداء أو نظنه من السهداء دون الجزم بذلك لا يجزم بذلك نعم قال حدثنا عبدت بن سليمان عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي قرة قال قال سلمان رضي الله عنه لرجل لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان أو كما قال ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن سلمان وفيه توضيح لما سبق في الأثر الذي قبله على الكلام الذي مر في إسناده فقوله عن سلمان أنه قال لرجل لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان وأيضا يمكن أن تكون العبارة لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان المراد بقوله لو قطعت أعضاء أي في سبيل الله أي في سبيل الله مجاهدا مقاتلا حتى قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان يعني لا أجزم لنفسي بذلك أني بلغت الإيمان وهذا فيه أن العبد مهما اجتهد في الأعمال الصالحات والطاعات الذاكيات لا يزكي نفسه ولا يجزم لنفسه بأنه مؤمن هكذا على الإطلاق دون أن يستثني لأن مؤمن تشمل الدين كله ولهذا قال رضي الله عنه لو قطعت أعضاء أي مجاهدا في سبيل الله ما, ما, ما بلغت الإيمان لا أجزم لنفسي بذلك أني قد بلغت الإيمان أو تممت الإيمان أو كملته وهذا يوضح لنا الأثر السابق في قول هؤلاء المؤمنون وهؤلاء المنافقون قول هؤلاء المؤمنون المراد أصل الإيمان لا تماما وعندما تحدث عن تمام الإيمان قال هنا لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان نعم قال حدثنا حماد بن معقل عن غالب عن بكر قال لو سئلت عن افضل اهل المسجد فقالوا تشهد انه مؤمن مستكمل الايمان بريء من النفاق لم اشهد ولو شهدت, لشهد ولو شهدت لشهدت انه في ولو سئلت عن شر او اخبث الشك من ابي العلا رجل فقالوا تشهد أنه منافق مستكمل النفاق بريء من الإيمان لم أشهد ولو شهدت لشهدت أنه في النار ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن بكر وهو ابن عبد الله المزني رحمه الله تعالى وهو أثر عظيم جدا في بيان هذه المسألة العظيمة ويلبعد عن التزكية تزكية النفس أو تزكية الآخرين بالإيمان و وأيضا عدم الجزم لأحد ما بعينه لخطأ ما أو لمخالفة بأنه منافق هكذا جزما وإنما نرجو لمحسننا ونخشى على مسيئنا نرجو لمحسننا ونخشى أو نخاف على المسيء المسيئ قال بكر بن عبد الله لو سئلت عن أفض أهل المسجد. لو صت عن أفضل أهل المسجد. قبل الدخول في الموضوع كلمة أهل المسجد هذه لها مدلولها. لأن الأفضلية تعرف في المساجد تعرف في المساجد. أما من ليس من أهل المساجد هؤلاء ليسوا من أهل الأفضلية في شيء إ إن كان؟ الإنسان معذورا أما المعدو... غير المعذور إذا كان لا يشهد الصلاة مع الجماعة فهو على خطر عظيم بل إن الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قالوا... قال إذا افتقدنا الرجل في المسجد اتهمناه إذا افتقدنا الرجل في المسجد اتهمناه والمراد باتهام أي بالنفاق يخشى أن يكون من المنافقين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو علموا ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا قال لو سئلت عن أفضل أهل المسجد فقالوا تشهد أنه مؤمن مستكمل الإيمان بريء من النفاق لم أشهد لأن مثل هذا الجزم لا يمكن لأن مؤمن كامل الإيمان لا يكثي فيها ما يرى عليه الإنسان في ظاهره من صلاح بل لابد مع ذلك من صلاح الباطن والباطن بين الإنسان وبين ربه جل وعلا لا يطلع عليه إلا علام الغيوب عز وجل ولهذا قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله ولو شهدت أي له بذلك لشهدت أنه في الجنة لو شهدت أنه مؤمن مستكمل الإيمان لشهدت له أنه في الجنة وهذا مر معنا نظير عالب مسعود قال شهد بالأولى فليشهد في الثانية ليقول اني في الجنة ثم قال ولو سئلت عن شري او اخبثي شكا الراوي رجل فقالوا تشهد انه منافق مستكمل النفاق بريء من الايمان لم اشهد ولو شهدت لشهدت انه في النار لكننا كما قدمت وهذا من عقيدة أهل السنة يرجى للمحسن ويخاف على المسيح يرجى للمحسن ويخاف على المسيح أما الجزم والتعيين فهذا لا يكون إلا عن يقين في هذا الأمر يصير إليه الإنسان نعم قول هنا الشك من أبو العلاء أبو العلاء أحد الرواة لكن... يعني أخنا أرسل يقول في المصنف الصواب أبو بكر يقول أنه في المصنف ليس شك علاء. أبو بكر إيه؟ ويكون من آه. أسألها اليوم ما تبينت لي هذه إذا كنتم في الطبعة التي معكم ما فيها شيء أبو العلاء أبو العلاء فيه الموجود م. على كل حال هذه تراجع نان. قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عثمان بن أبي صفية الأنصاري قال, قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لغلمانه يدعو غلاما غلاما يقول ألا أزوجك ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه يقول لغلمانه يدعو غلمانه واحدا واحدا يعني كأنه يدعو كل واحد منهم على حدة فيكلمه في هذا الأمر والمراد بغلمانه أي ما تحته من العبيد ما تحته من العبيد وإذا كان يفعل ذلك بغلمانه فكيف أن فكيف إذن بالأبناء ابناء الإنسان فكان يدعو غلمانه أي من تحته من العبيد ويقول ألا أزوجك وألا هذه للترغيب والحف فكان يأتني بهذا الباب مع غلمانه ومع الأبناء من باب أولى وأحرى إذا كان هذا مع غلمانه فإن الأمر مع الأبناء من باب أولى وأحرى والمبادرة بتزويج الابناء والمسارع الى ذلك ولاسية مع كثرة الفتن مطلب شرعي وهذا المطلب واضح تماما في قول نبينا عليه الصلاة والسلام ايها الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج من استطاع منكم الباء فليتزوج لماذا؟ قال فإنه أغض للبصر وأحفظ أو أحصل للفرج ولأجل هذه العلة كان يدعو عبد الله بن عباس غلمانة واحدا واحدا يقول ألا أزوجك يذكر له الأمر أو يرغبه في الأمر الذي يحصنه من الفاحشة ويكون به العفاف وفي الوقت نفسه يحذره من الفاحشة ويبين له خطورتها وهذان جانبان لا بد من ابران ذهمه للشب لا بد ان يدرك الشاب ما في الزواج من عفاف وما فيه من غض للبصر وما فيه من تحصين للفرج وانه ينبغي عليه ان يسارع للزواج قدر استطاعته من استطاع منكم الباء فليتزوج وفي الوقت نفسه يجب على الشاب أن يدرك تماما خطورة الفاحشة ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فالزنا فاحشة بهذا وصفه الله سبحانه وتعالى وما على فاعله في دنياه وأخرى وخيمة كما قال القائل تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار وتبقى عواقب سوء مما غبتها لا خير في لذة من بعدها النار فالشاب يجب عليه أن يعرف أهمية المبادرة إلى الزواج والمسارع إليه وما فيه من غض للبصر وتحصين للفرج وأن يعرف في الوقت نفسه خطورة الفاحشة وابن عباس رضي الله عنه ما جمع بين الأمرين ألا أزوجك هذا ترغيب في الزواج وحث عليه وقوله ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان هذا تحذير شديد من هذه الفاحشة قد مر معنا في الحديث أن الإيمان نزه وأن العبد أو الإنسان إذا زنى فارقه الإيمان ومر أيضا إشارة إلى حديث ارتفع الإيمان وكان عليه كالظلة ومر معنى أيضا لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن وهذا كله يبين ويدل على خطورة هذه الفاحشة على إيمان الإنسان وأنها تذهب نور الإيمان فيظلم والعياذ بالله يظلم مثل ما قال احد السلف انهم وان طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين ابا الله الا ان تكون الظلمة على وجوههم او كلاما هذا معناه ظلمة المعاصي المعاصية تكون سببا لظلمة الوجه والطاعة تكون سببا لنور الوجه وضيائه وكذلك الشأن في البدعة البدعة سبب لظلمة الوجه حتى قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال صاحب البدعة على وجهه ظلمة ولو ادهن في اليوم ثلاثين مرة ولو ادهن في اليوم ثلاثين مرة يعني لو استعمل الدهون التي تستعمل للتجميل أو التحسين أو نحو ذلك تبقى ظلمة البدعة على وجهه فهذان أمران لا بد أن يدركهما الشاب وأن يفهمهما تماما في شبابه أهمية المبادرة إلى الزواج والمسارع إليه لما فيه من عفة وحفظ للفرج وغض للبصر وان يحذر وان يعرف في الوقت نفس خطورة الفاحشة وشدة ضررها وقديما كان الزواج للشباب يكون في سن مبكرة كان يتزوج الشاب وعمره ثلاث عشرة سنة واربع عشرة سنة بل وإحدى عشرة سنة واثنى عشرة سنة و ابن هذا السن خمسة عشرة سنة يكون مع الرجال في صف الرجال رجل وفي تعامله وفي حديثه وفيه اسلوبه والان قد تجد ابن ثمانية عشر سنة في علبة العصير وفي اليد الثانية الحب او البسكوت ويمشي في الشارع ويأكل وإذا انتهى من الاكل يرمي علبه العصير امامه ويسوطها بقدمه ويجري خلفها وهو ابن 18 سنه و سنة سنه وتجد اذا انتهى من شرب العصير يرمي العلبه امامه ويجري خلفها ويسوطها بقدمه يركلها بقدمه ويقفز كانه ابن 6 سنوات او 5 سنوات فمثل هذه الأمور يعني في واقع الكثير من الشباب والنشأة الهزيلة النشأة الضعيفة النشأة المهترئة يكون يبلغ في السن مبلغ الرجال ولكنه في عقله وفكره مبلغ الصغار ومصيبة اذا كان الابن بهذه السفة 18 سنة ثم يرمي علبة العصير امامه ويشوتها ويقول لوالدة تعالوا زوجك هذا ايش يفعل هذا في وهذه حاله وهذه صفته فالشاب ينبغي أن يعرف ما ينبغي أن يكون عليه من رجوله وما ينبغي أن ينشأ عليه من صفات وأخلاق وآداب وأن يعرف معالي الأمور وأن يحذر من سفسافها حتى ينشأ نشأة طيبة مباركة بدلا أن يكبر به السن وينشأ على صفات من أشنع ما يكون وأبغض ما يكون وأصبح الترى في المجتمعات المسلمة صور حقيقة مؤلمة جدا لشباب في هيئاتهم في صورهم في حركاتهم في أعمالهم وقد بلغوا العشرين أزيد من العشرين في حالات مؤلمة جدا فهذا جانب ينبغي أن يعتنى بتوجيه الشباب إليه وحثهم عليه وبيان معالي الأمور والتحذير من سفسافها قال كان يدعو غلمانه غلاما غلاما غلاما يقول ألا أزوجك ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان والإيمان له نور وضياء وإذا وقع الإنسان في الفاحشة أذهب عن نفسه هذا النور واذهب عن نفسه استحقاب اسم الايمان والله يقول بئس الاسم الفسوق بعد الايمان اصبح بدلا ان كان من اهل الالفاظ والالقاب الشريفة الفاضلة الايمان العفاف الستر الحياء الى غير ذلك اصبح مستحقا لالفاظ ظميمة العهر الفجور الفسق الفاحشة الرذيلة أصبعت هذه الألقاب مستحقا لها بسبب أعماله وفعاله فيحذر المسلم أشد الحذر من الأعمال التي تضر بدينه ومن أشنعها وأفضعها هذه الفاحشة فاحشة الزنا والإسناد هنا فيه عثمان بن أبي صفية الأنصاري قال الشيخ رحمه الله لم أعرف عثمان بن أبي صفية هذا لكنه لم يتفرد به فقد رواه المصنف فيما يأتي برقم 94 باسناد حسن وعثمان بن أبي صفية له ترجمة في تهذيب التهذيب في المجلد السابع صفحة مئة وثلاثة عشرة نعم قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزن الزاني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد تقدم برقم تسعة وثلاثين من وجه آخر عنها رضي الله عنها ومضى شرحه والكلام على معناه هناك نعم. قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن ثعلبة عن أبي قلابة قال حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال أنشذك بالله أتعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أصناف مؤمن السريرة مؤمن العلانية وكافر السريرة كافر العلانية مؤمن, مؤمن العلانية كافر السريرة قال فقال عبد الله اللهم نعم قال فأنشدك بالله من أيهم كنت قال فقال اللهم كنت مؤمن السريرة مؤمن العلانية أنا مؤمن قال أبو إسحاق فلقيت عبد الله بن معقل فقلت إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن فقال فقال عبد الله بن معقل لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي قلابة قال حدثني الرسول الذي سأل عبد الله ابن مسعود الرسول الذي سأل عبد الله ابن مسعود والرسول هنا مجهول لم يذكر من هو ولا تعرف حاله فيكون الإسناد ضعيف لا يصح قال حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود فقال أنشدك أي هذا الرجل الذي لا يعرف منه قال أنشدك بالله أتعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله على ثلاثة أصناف مؤمن السريرة مؤمن العلانية وكافر السريرة كافر العلانية ومؤمن العلانية كافر السريرة وهذه القسمة صحيحة وقد ذكر الله عز وجل هذه القسمة في أول سورة البقرة ذكر أولا الكفار ثم ذكر أولا المؤمنين ثم ذكر الكفار ثم ذكر المنافقين فالقسمة من حيث هي صحيحة لكن الذي بني على ذلك فقال عبد الله اللهم نعم قال فأنشدك بالله من أيهم كنت قال اللهم كنت مؤمن السريرة مؤمن العلاني أنا مؤمن فإذا كان قصد بهذا أصل الإيمان هذا لا إشكال فيه إذا كان قصد أصل الإيمان لا اشكال في ذلك هم إذا قصد الإيمان بما يشتمل عليه من أعمال وأن النافع منه هو المتقبل عند الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجزم الإنسان مثل هذا الجزم بقول أنا مؤمن وعلى كل حال الأثر ضعيف الإسناد لم يثبت وعلى فرض صحته يحمل على المعنى الذي أشرته إليه قال أبو إسحاق أبو إسحاق هنا هو الشيباني ومر معنا في الإسنات قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني الشيباني هو أبو إسحاق حدثنا الشيباني هو أبو إسحاق قال أبو إسحاق فلقيت عبد الله ابن معقل في طبعة كتاب الإيمان مكتوب مغفل أي الصحابي وسبق أن مر معنا هذا الخطأ أو هذا التصحيف ونبهته هناك برقم ثلاثين إلى أن هذا خطأ وأن الصواب أنه عبد الله ابن معقل فقلت إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن فقال عبد الله ابن معقل لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا وهذا مر معنا بالإسناد نفسه برقم ثلاثين ومر أيضا الكلام على معناه هناك نعم. قال حدثنا أبو معاوية عن موسى بن مسلم الشيباني عن إبراهيم التيمي قال وما على أحدهم أن يقول أنا مؤمن؟ فوالله إن كان صادقا لا يعذبه الله على صدقه ولئن كان كاذبا لما دخل عليه من الكفر أشد من الكذب ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابراهيم التيمي أنه قال وما على أحدهم أن يقول أنا مؤمن وما على أحدهم أن يقول أنا مؤمن ثم علل ذلك قال فوالله إن كان صادقا لا يعذبه الله على صدقه ولئن كان كاذبا لما دخل عليه من الكفر أشد من الكذب وهذا واضح تماما أن المراد بأنا مؤمن أصل الإيمان لا تمامه لأن تمام الإيمان إذا كان هو المراد لا يقال ما دخل عليه من الكفر أشد إذا كان المراد تمام الإيمان وكماله أما إذا قصد أصله فالذي يقابل أصل الإيمان هو الكفر بالله سبحانه وتعالى أما الذي يقابل تمام الإيمان وكماله هو نقص الإيمان وضعفه فكلام إبراهيم التيمي محمول على إرادة أصل الإيمان بقول أنا مؤمن وعرفنا فيما سبق أننا كلمة أنا مؤمن إذا قصد بها من أطلقها أصل الإيمان لا حرج في ذلك لكن إذا قصد الإيمان المطلق الإيمان التام الإيمان الكامل فهذا بد أن يستثني ووضح لنا هذا تماما في إجابة الحسن البصري رحمه الله عندما سئل أمؤمن أنت؟ قال الإيمان إيمانا إن كنت تسألني عن أهلي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا دكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم متوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فلا أدري أنا منهم أو لا وإن كنت تقصد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله نعم أنا مؤمن فكلام إبراهيم التيمي يحمل على هذا يحمل على هذا إذا يقول ما على أحده من يقول أنا مؤمن أي يقصد أصل الإيمان أما تمام الإيمان لابد إذا قصد تمام الإيمان وقصد الإيمان المتقبل لابد من الاستثناء لأنه إن لم يستثني يكون بذلك قد زكى نفسه والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى نعم قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة انه قال قيل له امؤمن انت قال ارجو ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الاثر عن علقمة رحمه الله تعالى انه قيل له امؤمن انت قيل له امؤمن انت قال ارجو وهذه صيغة من صيغ الاستثناء وقد مر معنا نظيرها وأن من سئل أمؤمن أنت الذي ينبغي عليه أن يجيب مع الاستثناء نظرا للتقصير في تكميل الأعمال وخشية أن ألا تكون أعماله التي قام بها متقبلة فيقول أنا مؤمن أرجو أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو يقول آمنت بالله وملائكته أو يقول لا إله إلا الله ونحو ذلك نعم قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب عن الحارث بن عميرة الزبيدي أنه قال وقع الطاعون بالشام فقام معاذ رضي الله عنه بحمص فخطبهم فقال إن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم وموت الصالحين قبلكم اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفاء منه فلما نزل عن المنبر أتاه آت فقال إن عبد الرحمن بن معاذ قد أصيب فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم انطلق نحوه فلما رآه عبد الرحمن مقبلا قال يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قال يا بني ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال فما تآل معاذ إنسان إنسان حتى كان معاذ آخرهم فأصيب فأتاه الحارث بن عميرة الزبيدي يعوده قال وغشي على معاذ غشية فأفاق معاذ والحارث يبكي فقال معاذ ما يبكيك فقال أبكي على العلم الذي يدفن معك فقال إن كنت طالب العلم لا محالة فاطلبه من عبد الله بن مسعود ومن عويمر, ومن عويمر أبي الدرداء ومن سلمان الفارسي وإياك وزلة العالم فقلت وكيف لي أصلحك الله أن أعرفها قال للحق نور يعرف به قال فمات معاذ رحمة الله عليه وخرج الحارث يريد عبد الله بن مسعود بالكوفة فانتهى إلى بابه فإذا على الباب نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود يتحدثون فجرى بينهم الحديث حتى قالوا يا شامي أمؤمن أنت؟ فقال نعم قال فقالوا من أهل الجنة قال إن لي ذنوبا وما أدري ما يصنع الله فيها ولو أعلم, أني ولو أعلم أنها غفرت لي لأنبأتكم أني من أهل الجنة قال فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم عبد الله فقالوا ألا تعجب من أخينا هذا الشامي يزعم أنه مؤمن ولا يزعم أنه من أهل الجنة فقال عبد الله لو قلت إحداهما لاتبعتها الأخرى فقال الحارث إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله على معاذ قال ويحك ومن معاذ قال معاذ بن جبل قال وماذاك قال قال إياك وزلة العالم فأحلف بالله أنها منك لزلة يا ابن مسعود وما الإيمان إلا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والميزان ولنا ذنوب ما ندري ما يصنع الله فيها فلو أنا نعلم أنها غفرت لقلنا إنا من أهل الجنة قال فقال عبد الله صدقت والله إن كانت مني لذلة صدقت والله إن كانت مني لذلة ثم أورج رحمه الله تعالى هذا الأثر الطويل يرويه الحارث بن عميرة الزبيدي في النسخ المطبوعة الزبيري وهو خطأ والصواب الزبيدي من زبيد من اليمن وقد ترجم له الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة في قسم المخضرمين وقال أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحب معاذا وقدم معه من اليمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال روى عن معاذ بن جبل وروى عنه شهر بن حوشب وشهر بن حوشب الذي يروي هذا الأثر عن الحارث صدوق كثير الأوهام ولهذا ضعف هذا الاثر بسببه والجملة الاولى في اول الحديث هذه صحت بما لها من شواهج اما اخر هذا الاثر وما يتعلق بالسؤال عن الايمان والاعتراض الذي قاله الحارث هذا انما جاء بهذا الاسناد وهو اسناد ضعيف قال الحارث ابن عميرة الزبيدي وقع الطاعون بالشام فقام معاد بحمص فخطبهم ايضا في بعض الطبعات في خطب هذا الموضع يصحح قال فخطبهم فقال ان هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم ذكر هذه الصفات للطاعون رحمة, رحمة ربكم والرحمة في الطاعون من جهة ان أن المؤمن يبتلى بمثل هذه المصائب العظام فيصبر يتلقاها بالصبر والرضا فتكون رحمة له ورفعة في درجاته وتكثيرا لخطيئاته والمصائب كفارات فهي من هذه الجهه رحمه للمؤمن ودعوه نبيكم ودعوه نبيكم هذا جاء ايضا فيه حديث بهذا المعنى وموت الصالحين قبلكم أي كان كثير منهم يموت بهذا المرض فقال الله فقال معاذ اللهم اقص لآل معاد نصيبهم الأوفى منه جاء في بعض الروايات أنه قال من هذه الرحمة من هذه الرحمة فسأل لآله الرحمة وأما سؤال الله سبحانه وتعالى البلاء فهذا يدخل في عموم ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو و... وإذا... واسألوا الله العافية واسألوا الله العافية واذا بوليتم فاصبروا واهل العلم استشهدوا بهذا الحديث على عدم سؤال الله عز وجل للمرأة او الطاعون او نحو ذلك من البلاء وفي هذا المعنى قال ابن القيم ولا سيما والطاعون وقد استشهد بهذا الحديث قال ولا سيما والطاعون قد جاء أنه وخزوا أعدائنا من الجن فالطاعون كالطعان فلا ينبغي الفرار ولا تمني اللقاء لا ينبغي الفرار بمعنى إذا نزل الطاعون أو وجد الطاعون في بلد والإنسان فيه لا يفر وإذا كان في بلد لا يذهب إليها لا تسألوا الله لقاء العدو وإذا بليتم فاصبروا وإذا بليتم فاصبروا وسؤال معاد لما ذكر الرحمة سال الله سبحانه وتعالى الرحمة لآل معاد فلما نزل عن المنبر في نفس الوقت بعد هذه الخطبة لما نزل عن المنبر أتاه آتٍ فقال إن عبد الرحمن بن معاذ قد أصيب إن عبد الرحمن بن معاذ قد أصيب يعني أصابها الطاعون فقال إنا لله وإنا إليه راجعون وهذه كلمة استرجاع تقال عند المصيبة فبادر إليها رضي الله عنه وأرضاه وقد قال الله تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ من الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فبادر رضي الله عنه أرضاه إلى قول هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون ومعناها أنا لله راجع أنا لله عبد وأنا إليه راجع وإذا ذكر المؤمن بقوله هذه الكلمة أنه عبد لله طوع تدبير مالكه وأنه راجع إلى الله وأن الله يوم القيامة سيحاسبه كان في ذلك أعظم تسلية له في مصابه ثم انطلق نحوه فلما رأاه عبد الرحمن أي ابنه مقبلا قال يا أبا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قال يا بني ستجدني إن شاء الله من الصابرين والكلام من الابن والرد من الاب من اجمل ما يكون فالابن يذكر والده بان هذا قدر الله وهذا الذي كتبه الله يستحث بذلك على الصبر على قضاء الله وعلى ما كتبه الله بتلاوة هذه الاية الكريمة فاجاب بقوله ستجدني ان شاء الله من الصابرين قال فمات آل معاذ إنسانا إنسانا فمات آل معاذ إنسانا إنسانا حتى كان معاذ آخرهم وجاء في بعض الروايات فمات من الجمعة إلى الجمعة آل معاذ كلهم فمات من الجمعة إلى الجمعة آل معاذ كلهم ثم كان هو آخرهم ثم كان هو أي معاذ رضي الله عنه أرضاه آخرهم أي بهذا الطاعون قال فآتاه الحارث ابن عميرة الزبيدي أيضا هنا مصحفة يعوده أتاه يعوده أي في المرض مرض الطاعون قال وغشي على معاد غشية غشية يعني أخذته إغماء بسبب شدة المرض فأفاق معاد والحارث يبكي فقال معاد ما يبكيك قال أبكي على العلم الذي يدفن معك والعلم لا ينتزع كما جاء في الحديث انتزاع من صدور الرجال ولكن ينتزع بقبض العلماء فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فكان يبكي الحارث على العلم الذي سيدفن مع معاد رضي الله عنه ولهذا عندما يموت العالم كم من العلم يدفن عندما يموت العالم وهذا معنى عظيم يعني يلمح إليه الحارث عندما يموت العالم الذي أكرمه الله عز وجل بالعلم الغزير والفهم ودقة الاستنباط وحفظ النصوص والعناية بالأدلة إذا دفن كم من العلم يدفن مثل لما دفن ابن باز رحمة الله عليه ودفن ابن عثيمير رحمه الله والألباني رحمه الله وغير من العلماء الأكابر كم من العلم يدفن بدفن هؤلاء العلماء قال أبكي على العلم الذي يدفن معك ابكي على العلم الذي يدفن معك فقال إن كنت طالب العلم لعم حالة معتني بالطلب مهتم بالتحصيل فاطلبه من عبد الله بن مسعود ومن عو... عويمر أبي الدرداء ومن سلمان الفارسي حالة ولا ثلاثة من فقهاء الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين وقال وإياك وزلة العالم أي احذر من زلة العالم فقنت وكيف لي أصلحك الله أن أعرفها كيف لي أصلحك الله أن أعرفها قال للحق نور يعرف به للحق نور يعرف به قال فمات معاذ رحمة الله عليه وخرج الحارث يريد عبد الله بن مسعود بالكوفة فانتهى إلى باب فإذا على الباب نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود يتحدثون فجرى بينهم الحديث حتى قالوا يا شامي مؤمن أنت فقال نعم فقالوا من أهل الجنة قال إن لي ذنوبا وما أدري ما يصنع الله فيها ولو اعلم انها غفرت لي لانباتكم اني من اهل الجنة ولو اعلم انها غفرت لي لانباتكم اني من اهل الجنه وهنا واضح انه لما قالنا مؤمن ما قصد انه مؤمن مكمل الايمان ولهذا قال لي ذنوب, لي ذنوب. فما قصد بكلمة انا مؤمن اي مكمل الايمان واذا قال الإنسان أنا مؤمن وقصد أصل الإيمان هذا لا حرج فيه ومر معنا عدة نقولات عن السلف رحمهم الله في هذا المعنى قال فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم عبد الله فقالوا ألا تعجب من أخينا هذا الشامي يزعم أنه مؤمن ولا يزعم أنه من أهل الجنة يزعم أنه مؤمن ولا يزعم أنه من أهل الجنة ومر معنا سابقا ان ابن مسعوده رضي الله عنه لقي رجلا و و يقول أنا مؤمن فقال قل انني في الجنه هذا مر معنا ب رقم 22 مر معنا في رقم 22 ان عبد الله قال رجل عند عبد الله اني مؤمن قال قل اني في الجنة ولكن نؤمن بالله وملائكتي وكتبه ورسله فالرجل هنا الذي هو الحارس قصد اصل الايمان ولهذا قال انا لي ذنوب لا ادري هل هي غفرت لي ولا ادري ما استنع الله فيها ولا اعلم انها غفرت لي قالوا فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم عبد الله فقالوا ألا تعجب من أخينا هذا يزعم أنه مؤمن ولا يزعم أنه من أهل جنة فقال عبد الله لو قلت إحداهما لأتبعتها الأخرى إذا جزمت أنك مؤمن فاجزم بأنك من أهل الجنة فأراد الرجل أن يوضح مراده أنه ما قصد تزكية نفسه بتتميم الإيمان وتكميله وإنما قصد بذلك أصل الإيمان فقال الحارث إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله على معاذ أخذ يدعو لمعاذ بهذه الدعوة صلى الله عليه لأنه تذكر كلمة معاذ التي قال لا إياك وزلة العالم قال ويحك ومن معاذ قال معاذ بن جبل قال ومذاك قال إياك, قال قال إياك وزلة العالم إياك وزلت العالم فأحلف بالله أنها منك لزلة يا ابن مسعود كلام ابن مسعود والأثر لم يصح لكن إن كلام ابن مسعود له وجه من جهتي أن المراد بذلك عدم تزكية النفس بتكميل الإيمان وهذا كلامه له وجه من جهة أنه قصد بكلام اصل الإيمان لكن الأثر لم يصح وعرفنا ما في إسناده من علة فقال أحلف أنها منك لزله يا ابن مسعود وما الإيمان إلا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذا نفس اللفظ الذي مر عن مسعود ولكن نؤمن بالله وملائكته وكتبه كان يقصد هذا المعنى بكلمة أنا مؤمن ولنا ذنوب لا ندري ما يصنع الله فيها فلو أنا نعلم أنها غفرت لقلنا إنا من أهل الجنة فقال عبد الله صدقت والله إن كانت مني لزلة صدقت والله إن كانت مني لزلة وعلى كل حال كلمة أنا مؤمن إن قصد بها أصل الإيمان كما في كما واضح في كلام الحارث هذا فلا اشكال بدون استثناء تطلق بدون استثناء وإذا قصد بها تمام الإيمان وتزكت النفس لابد من الاستثناء كما هو واضح في كلام عبد الله بن مسعود ولكن هذا كما قدمت لم يثبت لأن في اسناد شهر ابن حوشب والالباني رحمه الله قال اسناد هذا الاثر الى ابن مسعود ضعيف من اجل شهر ابن حوشب فانه ضعيف لكثرة اوهامه لكن صدر الاثر والخطبه التي فيه جاءت عن معاد من طرق صحيحة. وأما تتمت القصة وهي حادثة وفاة معاد ومخاطبة الحارث له وما بعد ذلك من لقاء الحارث بابن مسعود هذا كله إنما جاء من هذا الطريق ولا يثبت أما صدر القصة فجاءت يعني من طرق صحت بها عن معاد رضي الله عنه وأرضاه نعم قال حدثنا مصعى بن المقدام قال حدثنا عكريمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد الزماني عن أبيه أنه قال قال أبو ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار قال الإيمان بالله قال قلت يا نبي الله إن مع الإيمان عملا قال ترضخ مما رزعك الله أو يرضخ مما رزقه الله ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن مالك بن مرتد الزماني عن أبيه مرتد قال قال أبو ذر سألت رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار ماذا ينجي العبد من النار قال أبو در رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار وكثيرا ما يتكرر هذا السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ومعرفة ما تكون به نجاة الأمر فقال الإيمان بالله قلت يا نبي الله إن مع الإيمان عملا إن مع الإيمان عملا قال ترضخ مما رزقك الله أو يرضخ مما رزقه الله والرضخ المراد به النفقة أي تنفق مما رزقك الله وعناله الإيمان معه أعمال وتأتي كثيرا معطوفة على الإيمان في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعطفها عليه ليس دالا على خروجها من مسمى بل هي داخلة في مسمى وذكرها من باب التأكيد عليها والاهتمام بالأعمال وهنا من حرصي أبي در إن صح هذا الحديث قال يا نبي الله إن مع الإيمان عملا يعني أراد أن يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا يتمسك بها فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى نفق قال ترضخ مما رزكك الله أو يرضخ أو يرضخ مما رزقه الله أن ينفق وحق الاسناد ضعيف مالك بن مرثد الزماني عن أبيه أبوه مقبول وقال قال الحافظ في التقريب مقبول وقال الذهب رحمه الله تعالى فيه جهالة مرثد الزماني قال فيه جهالة ف حديثه إذا لم يوجد من يتابعه عليه لا يحتج به فالإسناد ضعيف ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماءه الحسنى وصفاته العليا أن ينجينا جميعا من النار وأن يجعلنا من أهل الجنة بمنه وكرمه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعود بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير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 بأسمائه الحسنى وصفات العليا للشباب العزاب أن يمن عليهم بالزوجات الصالحات وأن يرزقهم العفاف وأن يمنى علينا جميعا بالتوفيق والسداد وأن يغفر لنا ولوالدين ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنك سميع قريب مجيب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وظفر الله لنا ولكم ويلمسلمين أجمعين سأل الله إليك يقول السائل نرجو تفسير الآية قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هل المقصود هنا أصل الإيمان أم كماله قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ليس المراد هنا بالإيمان أصله وإنما المراد بالإيمان تمامه الذي هو درجة أعلى من درجة الإسلام والآية من الشواهد التي استشهد بها السلف على أن الإيمان يستثن فيه والإسلام لا يستثن فيه يقول الرجل أنا مسلم ولا يستثني وإذا قال أنا مؤمن يستثني يقول إن شاء الله أو أرجو لأن هؤلاء العراب لما كانوا في درجة الإسلام ولم يبلغوا بعد درجة الإيمان وقالوا عن أنفسهم آمنا قال الله قل لم تؤمنوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وهذا يبين أن الإسلام درجة والإيمان درجة أعلى منها ومثل ما جاء في الآية قصة سعد التي مرت الإشارة إليها قال يا رسول الله ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام او مسلم فالاسلام يذكره الانسان عن نفسه يقول انا مسلم ولا يستثني واما الايمان يستثني لان الايمان يتناول الدين كله وهو درجة اعلى من درجة الاسلام نعمي بنسيم الله يقول ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق مطلق الإيمان يراد به أصله والإيمان المطلق يراد به تمامه فإذا أريد الإيمان عند إطلاقه إذا أريد به الإيمان المطلق أي التام الكامل فلابد من الاستثناء وإذا أريد به مطلق الإيمان أي أصل الإيمان فهذا لا استفانة فيه آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا لا استثناء فيه إذا أريد أصل الإيمان أما إذا أريد كمال الإيمان وتمامه وهو الإيمان المطلق فهذا لا بد فيه من الاستثناء يقول أحسن الله ذكرتم أن الإيمان له نور وله خلال فأرجو توضيح ذلك الخلال أي الخصال وهذا جاء في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والإيمان له نور أي له ضيان والصلاة إيمان وقد قال عليه الصلاة والسلام الصلاة نور وقال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فالإيمان نور وضياء لصاحبه جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك